وكنا بكل شيء عالمين قوله ولسليمان الريح معطوف على معمول سخرنا في قوله وسخرنا مع داود الجبال أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة أي شديدة الهبوب يقال عصفت الريح أي اشتدت فهي ريح عاصف وعصوف وفي لغة بني أسد أعصفت فهي معصف ومعصفة وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة الإسراء وقوله تجري بأمره أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به وما ذكره في هذه الآية من تسخير الريح لسليمان وأنها تجري بأمره بينه في غير هذا الموضوع وزاد بيان قدر سرعتها وذلك في قوله ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وقوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءا حيث أصعب. قال المؤلف أجزل الله مثوبة تنبيه اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين الأول أيقال يقال إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء بأنها عاصفة أي شديدة الهبوب ووصفها في سورة صاد بأنها تجري بأمره رخاء والعاصفة غير التي تجري رخاء والسؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خص جريها بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين وفي سورة صاد قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب وقوله حيث أصاب يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح فقوله حيث أصاب أي حيث أراد قاله مجاهد وقال ابن الاعرابي العرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب أي أراد الصواب وأخطأ الجواب ومنه قول الشاعر أصاب الكلام فلم يستطع فأخطى الجواب لدى المفصلي قاله القرطبي وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصدا ليسألاه عن معنى أصاب فخرج إليهما فقال أين تصيبان فقال هذه طلبتنا ورجعا أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين الأول أنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة الرخاء في بعضها بحسب الحاجة كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب الجواب الثاني هو ما ذكره الزمخشري قال فإن قلت وصفت هذه الريح بالعصف تعرة وبالرخاء أخرى فما التوفيق بينهما قلت كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها شهر ورواحها شهر فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم انتهى محل الغرض منه وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين لأن مسكنه فيها وهي الشام فترده إلى الشام وعليه فقوله حيث أصاب في حالة الذهاب وقوله إلى الأرض التي باركنا فيها في حالة الإياب إلى محل السكنة فانفكت الجهة فزال الإشكال وقد قال نابغة ذبيان إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي وتدمر بلد بالشام وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما هو معروف قوله تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الأظهر في قوله من يغوصون أنه في محل نصب عطفا على معمول سخرنا اي وسخرنا له من يغوصون له من الشياطين وقيل من مبتدا والجار والمجرور قبله خبره وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر لسليمان من يغوصون له من الشياطين أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان والغوص النزول تحت الماء والغواص الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه ومنه قول نابغة ذبيان أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضا أن الشياطين المسخرين له يعملون عملا دون ذلك أي سوى ذلك الغوص المذكور أي كبناء المدائن والقصور وعمل المحاريب والتماثيل والجفان والقدور الراسيات وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة، وقوله في هذه الآية الكريمة، وكنا لهم حافظين، أي من أي يزيغ عن أمره، أو يبدلوا، أو يغيروا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه، وهذه المسائل الثلاث. التي تضمنتها هذه الآية الكريمة جاءت مبيّنة في غير هذا الموضع كقوله في الغوص والعمل سواء والشياطين كل بناء وغواص الآية وقوله في العمل غير الغوص ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وقوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وكقوله في حفظهم من ان يزيغوا عن امره ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير وقوله واخرين مقرنين في الاصفاد وصفة البساط، وصفة حمل الريح له، وصفة جنود سليمان من الجن والانس والطير، كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير، ونحن لم نطلبه الكلام في هذا الكتاب المبارك. أيها المستمع الكريم، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، ولنا إن شاء الله لقاء آخر يعقبه.